وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسر انكم معنا من اجر ان لما ساء ان تخافوا ان وديت سبيلا وتعسك على الحي الذي لا يموت وتبع بأمدك وكفا به أَنَّى خَلَقَ <تصفيق> سَمَاءً اللهم انفض ارضي خوي